هذا الرجل راى رؤيا ع ج ي ب عجيبة فجمع ا ل ك ه ن ة والفوزاء والعلماء لكي يفسروا له هذه الرؤيا فلما اجتمعوا بين يديه قالوا قص لنا هذه الرؤيا نعبرها لك وكان ملكا اريبا أ ي صاحب ر أ ي و ح ن ك ة يعلم أ ن الرؤوس دائما ي ت ز ل ف إ ل ي ه ا بالقول الحسن و ي خ ب أ عنها القول ا ل س ي ء أ و ما لا يحسن وقليل من الحكام من يدرك ذلك هذا الرجل ر ب ي ع ا بن نصر ملك اليمن ر أ ى هذه ا ل ر ؤ ي ة فجمع مستشاريه من ا ل ك ه ن ة و ا ل ف د ا ء و ا ل س ح ر ة وغيرها وقال لقد رايت ر ؤ ي ة أ ف ض ع ت ن ي ر ؤ ي ة فظيعه لا أ د ر ي ما يدور حولها وعنها فقالوا قصها لنا نخبرك بها قال لا الذي يعرف تعبيرها هو الذي يعرف ما ر ا ي ه قل لي انت شفت ايه لو انت هتقول لي انا شفت ايه يبقى انت فعلا هتعرف ت ع ب ا لكن انا ق و ل لك ا ل ر ؤ ي ة وانت ت أ ل د من د م ا غ ل كلام لا ي ص ب ق يبقى ضيعنا س ي ا س ة ا ل د و ل ة ومصير البلاد و ض ع الارض ي ج ا ه د ذ ا لابد من عقل عاقل ومن ح ك م ة حكيم في مثل هذه ا ل م س أ ل ة ق ا ل و ا اذا الامر ليس لنا مش احنا ولا ايه بتوع ا ل م س أ ل ة يبقى ن ت عاوز معدل حقيقي وليس متزلج انت في حاجه الى معبر حقيقي اذا في وقت هذا, هذا الصباح يثبت فقط اهل الحقيقه قالوا اذا ليس الا شق وسطيح ا ل ك ا د م ي ن درسوا و ل ا ل ك ه ا ن ا عن شيوخها و ت ت م ز و ا باجازتها ع ن ه فشق و ص ط ي ح تفلت ولد في يوم واحد وفي ذات اليوم الذي ماتت فيه ط ر ي ف ة بنت الخير ا ل ح م ي ر ي ة فهي كاهنه م ع ر و ف ة ب ا ل ك ه ا ن ة فلما ولدت ج ا ء و ا بهما ل ي ه ا فتفلت في ا خ و ا ه ه م يعني الدم ذ التريات ب ا ع بتاع ا ل ك ه ا ن ة يعني إ ذ ا أخذ أ ص و ل الكهنه ا من الكاهنة من اكبر ك ا ه ن ة فبالتالي كانوا صادقي الكهنه ا او كانوا في هذا العلم صادقين أ و محترفين كما نقول فقالوا لابد إذا من ش ك وسطيح الكاهن ة هما ا ل ذ ي ن يعبران لك هذه ا ل ر ؤ ي ة و ك ل ا ذا ع ن د ن ا في الشر كما س ن ع ر ل ج عليه لا يعبر ا ل ر ؤ ي ة اي عند المسلم الا عالم او ناصح أو أو فاذا رايت ر ؤ ي ة لا يجوز لك ان تخبر بها احد الا من تحب. الا من تحب لو كانت رؤيا س ي ئ ة فسيعبرها لك بالتعبير الحسن و إ ن كانت رؤيا حسنه ا لا يحسدك عليها ل أ ن الرؤيا ا ل ح س ن ة يحسب ا ل إ ن س ا ن عليها وهذا معلوم من كلام يعقوب ل ا ب ن يوسف عليه السلام يا بني لا تقصص رؤياك عليه يحصلي فيكيد لك كيف、قال. ان الشيطان ا ل إ ن س ا ن ي ع د و ه به وهذا هو ا ل أ ص ل في ا ل م س أ ل ة لا تقصص على حاسب ل أ ن الحاسب ينغص عليك رؤيتك ويعبرها تعبير ينغصها عليك بهذه ا ل آ ي ة أ ص ل في هذه ا ل م س أ ل ة لا تقصص الرؤيه إ ل ا على عالم أ و مادى أ و ناصح اي انسان ينصح لك محب ولا اصل في تعبير الرؤى لا تقصص على ايام او لا تقل ل أ ي ا م كما ان هناك اصل اخر كما ورد في البخاري و م س و ل الله صلى ا ل ر ي ة ع ل ى جناح ط ا ل ر على جناح طائر ان عبرت وقع ان عبرت وقع ي ش ت ه د محاله الحيث يقول ر ج ل م و ا ق ف وقف على بيت ويحمل الاخرى شهيرها كيف فان عبرت وضعها ولذلك ج الرؤيه ا ل ش ي ط ا ن ي ة التي هي من الشيطان كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم ودين أن الرؤى ثلاثة رؤية تحزين من الشيطان, رؤية تحزين من الشيطان. ده يتعبك طريق صالح منضبط في ص ل ا ت ك وعبادتك عاوز يعكر عليك حياتك كل ل ي ل ة يجيلك يعكر عليك م د ا ن في رؤى تحزين طبعا رؤى غير كامله م خ ص و ص ة كده من جوانتها ومن اطرافها انت ج م ت ش ا ي د حاجه ما شفتش انا اديان شفت الرؤيه بس هي مش عاوز ولكن هو بعدك متجايب تعبان ومش مرتاح ليه رؤيه تحزين ادينا الشيطان و ر ؤ ي ة شر وهذه تحذير لك مما سيقع وهذا مثل يضربه لك ملك الرؤيه كما قال ن ب ي ص الله سلم يذهب الى كتابك الاول في اللوح المحفوظ و ياخذ من الاحداث التي س ت ح د ث لك في المستقبل و يعبر لك في ض ر ب لك الامثله ي ض ر لك الامثال كالتحذير ر س يعطيك نوع ا ل ت ح ذ ي ر لكن في ر و اللغه لا وهذه بحاجه ة إلى تأوين و ذ ه ح الى ج ة إ ت أ و ي ل لما ليست ص ر ي ح ة تمام الصراحه ف ي أ خ ذ من أ ق ب ا ر ك في اللوح المحفوظ ويضرب لك لإيه لك يضرب الامثال بهذه ا ل م س ح ة التي في حاجه الى تاويل و ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا ل ح ة التي تاتي ك ف ل ا الصبح تقوم من النوم انت م تشعرش كنت صاحي ولا نايم يستوي عندك ا ل ي ق ظ والمنام بعد ما تشوف ا ل ر ؤ ي ة الاولى انا كنت حي ولا ماني مش داري انا و ه ن ا من شده في ايه وضوحها وضيانها وظهورها من ش د ة وضوحها وظهورها وبيانها و ض ح ة خالص وهذه ليست في ح ا ج ة إ ل ى ت أ و ي ل ولذلك رؤى أ و ل ي ا ء الله تعالى الانبياء و ا ل أ و ل ي ا ء من, من الله تعالى ليست في ح ا ج ة إ ل ى ت أ و ي ل ك ق و ي ابراهيم إ عليه السلام يا بني اني أ ر ى في المنام أ ن ي أ ب ازدهر محتاجة أ هل هو اول ه ادله ر ؤ ي ة ع ر ض ه ت أ و ي ل لا لان ر ؤ ي ة او رؤيه الله تعالى ل ي س في ح ا ج ة الى تعبير او الى ت أ و ي ل وهذا اذا كان ا ل ع ب د قدر عند الله تعالى فهو لا يحوجه للمعبرين فهو يعطيه ا ل ر ؤ ي ة كفلح الصبح و ا ض ح ة وهذا الذي قالته عائشه خلال التعبير في صحيح البخاري اول ما بدي به الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيه ي الايه الصالحه كأيه؟ يراها يراها كمع. يراها كمع. الرؤى الصالحة تأتي من ت أ و ي ل ولا بد لها من معدل مثلي مثلا قبل م ع ر ك ة ي و ح م ر أ ى النبي سلمان بعد تجميع الجيوش قال ر أ ي ت بقرا ي ن ح م وسلما في سيفه فقالوا وما أ و ل ت ه ا يا رسول الله طبعا ض ر و ي ه تحذير يد ف ي مشاكل ج ي د لا تاتي ه ك ا ن صريحه ل أ ن ه ا تحذير مما ن سيحدث في ا ل م ع ر ك ة م ع ر ك ة ي و ح ر أ ي ت ا ق ر ا ينحر و س ن م ا يعني السئ م ع ق و ع منه ه ح ت سير قال ف أ و ل ت ه ا أ ن يستشهد نفر من أ ص ح ا ب ي و أ ن يموت رجل من أ ه ل بيتي يقتر ا م ن أ هي ل ب ت ي فيه إذا رؤيه م غ ل ف ة لماذا ل ن ه ا قدر فلابد أ ن ت أ ت ي بهذه ا ل ي و إ ل ا لو جاءت بالتعبير جاءها كشف ل أ ق د ا ر ا ل إ ن س ا ن وهذا من غيوب الله تعالى الذي لا يطلع عليها ل احد لا يطلع عليها احد. تمام؟ إ ذ ا كانت بهذه الكثير تقدر ؤ ي ة تحذر من شر قادم يبقى انت ن لا بد لك من الانتباه, لابد لك من إين؟ من الانتباه. كما ر أ ى بقرا يذبح وسلما في سيفه وكما قال ابي بكر رضي الله تعالى عنه وهذا قبل صلى الله عليه وسلم قال ب ل و ص رايت أ ن ي وانت على د ر ج ة و ا ح د ة ثم رقيت قبلك درجتين ارتفعت فوقك درجتين فضحك ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله تموت وابقى بعدك سنتين ونصف وهو ما اذا على لو درجة يعني نصفة يعني وانصف سنتين سنتين موت راشتين خلال وخلاص لا ده هو له نصف ا ل د ر ج ة اللي هو ايه وقف معه عن النبي صلى الله عليه وسلم على ن ف ا ل د ر ج ة يبقى حسب له نصف د ر ج ة ويبقى ع ل ى عنه ا ن ب ي صلى الله عليه وسلم د ر ع ت ي ن اي انه ا ي سبقه بيه بدرجتين قال تموت تذهب الى ربك وابقى بعدك سنتين ونصف طبعا ك ل م ة النصف ي الدلاله على د ق ة ل ذ ك ر في, في التعذيب ممكن ا ي و ا ح د يقول انت هتمشي و ج ا ه بيني و ب ي ن سنتين لكن النص أ ن ه يقتسم هذه ا ل د ر ج ة أ ن له ن ص ف ا هذا دل على د ق ة ابو بكر رضي الله عنه في التعبير هو كان معبر أ و بكر المعروف كان من المعبرين يعني من الذين يعبرون ا ل ر ؤ ي ة وكذلك لما ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم ر ؤ ي ة جيء له ب ا ل ا ب ن ف أ خ ذ أ ن ز ع نزعا واعطى فضله أ ب و بكر فنزع نزعا ضعيفا ف أ ع ط ى فضله عمر فنزع نزعا قويا واسمع الحديث درجة فما ض ل ع ر ف م ر أ ي ت عبقريا يثري سرياهم لما ن ق و ل الرؤيه د ي ة أ ن أ ب و بكر نزع نزعا ضعيفا أ ي م د ة الخلافه ا ل ب س ي ط ة التي جاء فيها ولكن اما و ع ر نزع ن ز ع ان صار خ ي ف عشر س ن و ا ت ب عدد ابو من ا ل م ا ل م ع ن هو هذا ه ان ل ز ع ا ل ق و ي ك ي ن ز ع ن ز ع ا قويا يبقى ك عدد ي غيوب و ا من ا ا غيوب ل ا ز م ت غ ل م ي ن ه ب ا ل يكون هناك عدد من ا ل ت غ ل م ي ن ت جدا ف... ولابد أ ن تعبر ا ل ر ؤ ي ة على الراي أ ي ل على ل ح س ن ا ر أ الحسن يعني لو جاءك رجل ويسعلك في ر ؤ ي ة لابد أ ن تعبرها له تعبيرا ح س ن جاءت امراه ل أ ة إلى ل صلى الله عليه وسلم م الى جاءت ت ر م ماجه ي وابن إ ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله وكان زوجها يختلف في ا ل ت ج ا ر ة يعني يختلف يعني يذهب ويجيب يعني يغيب ويهبر يعني زوجها بيغيب يختلف في ا ل ت ج ا ر ة يعني بيرساء في الشام مثلا شهور ويرجع شهور يختلف و ا في ا ل ت ج ا ر ة اي ايه جايه فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ر أ ي ت هيك اتحامل ا ل م ر أ ة كانت حامل ولا عشرات ابو الحامل ولا عشرات الذي جاء في كتاب ا ل أ ن ب ي ا ء صلى الله عليه وسلم اعطاه ن ق ر ايه عشره أ و عشرات طيب و أ ع ط ا ه بقره ايه حامل حامل تمام و إ ذ ا العشاره عطله النوق النوق ي ب ق ى ي ق و ل ك هذه عشره اللي هي النوق في الليل ولكن في ب ق ي ة ا ل أ ص ن ا ف حم في بقية الأصناع حال كانت ا ل م ر أ ة حامل وقالت النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجي يختلف إ ل ى ا ل ت ج ا ر ة ف ر أ ي ت رؤيه أ ن عمود خيمتي انكسر وولدت ولدا أ ع و ر طبعا شكل ا ل ر ؤ ي يعني ما طمنت ولا ت م ن ما تطمئنش طبعا, طبعًا م العمود معروف ا ب يرجعين فقال لها يرجع زوجك ان شاء الله تعالى سالما غانما صالحا وتلدين ولدا ص ا ل ح ثاني يوم شافت ا ل ر ؤ ي رجع الثاني قال لها ثالث اليوم الثالث لم تجده وجد عايش ناس بك بعضها زي بعض. قالت ر ؤ ي ة تكررت علي وذكرتها النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماذا ر أ ي ت قالت ر أ ي ت كذا وكذا وكذا قال يموت زوجك وتلدينا ولدا فاسق م و ع و ر يعني كنعن الفسق فدخل النبي صلى الله عليه وسلم و ي ق و ل ما هذا يا عائشه إ ذ ا استعبرتم فعبروا تعبيرا ح س ن ف إ ن الرؤيه على الجناح طائر إ ذ ا عبرت وقعت عبر التعبير اليه عبر تعبير حسن ي ع نقول ي كلام كويس وقولوا للناس ل ي حسنه ليه ه ت ق و ل ه كلام وحش تمام خيرا تلقاه وشرا توقاه ب ا ل إ ج م ا ل وخلاصه ت س ك ي متعرفش تقول ك ل م ة ه ن دود خيرا تلقاه وحرنا ايه توقع اكل الحيله وخلصنا ا ل م س ا ل ولذلك في مدار التعبير الرؤيه مسائل ومسالك رجل ر أ ى رؤيه أ ن أ س ن ا ن ه سقطت جميعا ف ل ا ب الى معبر كان خشن ش و ي ة فبيقول له انا شفت أ ن أ س ن ا ن ي كلها سقطت قال تفقد أ ه ل ك جميعا كالسعي فذهب الى عالم حليم معبر قال ر أ ي ت رؤيه تقول كذا قال انت اخر اهلك عمرا انت اطول اهلك عمرا والمعنى الرجل ما بدا ولكن انت ل تعبير م ل ايه الله انت اطول اهلك عمرا انت طويل العمر بالنسبه لاهلك طبعا انا اذكر لك المسائل دي حتى وانت تتعلم برغم انها ذ تشهد ذ ه س ي ر ة ولكن دا منهج متكامل مش منهج س ي ر ة فقط او تاريخ فقط دا منهج متكامل ا ل م س أ ل ة لابد ان تغطيها من جميع الوجوه وجميع الجوانب واخذ بالك اللي هو العلم الموسوعي الذي فقدته الارض من بعد ابن تيميه وغيره طيب رجل اخر جاء ا ل ب ي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ر أ ي ت رؤيا ان ر أ س ي ضرب بالسيف فسقطت واخذت ت ت ض ح ر ت فتبعتها ب ج ل وراها يعني فاخذتها وضعتها في مكانها م <تصفيق> ه ا ل ر ؤ ي ة دي ايه قال له اذا لعب الشيطان باحدكم فلا ي ح د د بذلك باسم ر ؤ ي ة ح ز ي ن اسمها رؤيه ا ي تحزين يعني الشيطان هو ا ليه اللي, اللي بيتعبك وبيضيق وطبعا د هذا الواحد رصد قطعت وجيت ي وراه وحطها تاني مكانها فطبعا هذا ه ك ل م لا لا يعني لا ي ذ كلام ر ل ن س هذا ا ك ل لا يذكر للناس لا يذكر أبداً للناس ابدا يذكر فهذا يسمى رؤيه ش ي ط ا ن ي ة او رؤيه تحزين لا تذكر للناس يبقى الرؤى كما قسمها النبي ع ل ه ا ل ل ا ه و س ل ا م فلا رؤيه تحزين و ر ؤ ي ة فيها شر ل ل ع ب ف وتؤول أيضا للتهويل الحسن ورؤيه صالحه تاتي كفلق الصوت من لعب ا الشيطان بمذاكره ابن ادم الاحتلام أصله, اصله من هنا وعليه في فقه ا ل م س أ ل ة ا ل ن ب ي الانبياء ء ي ح ت ر م و ا ل ن لا يحترمون هيطلع هذا همار ده يقول لي عايشك طريا يعزل السلق ترسل لا عام إذا وإذا واحد كان جافا كان مجا كان ابن در تفرق نعم بس الملاعبه في وقت ا ل ح ي تمام كان يغطي اماكن ا ل ع و ر ة ويقضي وطرا م ث ل ان الانبياء لا ي ح ت ل م و ن د بالمساله في غ ا ي ة ا ل ف ا ئ د ة لما ت ق ر أ في علامات ا ل س ا ع ة ان ياجوج وناجوج من نسل آ د م نام ادم فاحتلم ف ا خ ت ل ص منيه ب ا ل ط ر ا ب فخلق ياجوج و م ا ج و د ترد انت تقول ايه ا ل أ ن ب ي ا ء معلومه ك ا ر ث شوف انت بتوظف ا ل م ع ل و م ة ب ج ي فهمني ن ت خطافين ل أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء لا ي ح ت ل م و ن و ل أ ن الاحتلال م ب ن ا على ل ع ب الشيطان بمذاكره ابن ادم و ا ل أ ن ب ي ا ء م ن ه م معصومون من ذلك طيب و ا ل ل ه يرد ع ل ي ك ي ق و ل ل ك د ذ ا كانت ع ي ش ة تفرك ت ض ي ه ا ل م ع ل و م ة وتزيل معلومتك وتزينها كده ب ا ل م ا د ة ا ل ك ا م ل ة ثقها وحديثا وايه و س ي ر ة تلاقي ثلاث مواد كده معاك ف م ع ل و م ة و ا ح د ة في, في موضع واحد أ ي نعم ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء لا يحترمون والشيطان ا ا ن ب ي ء و ل ليس له حظ على الانبياء ودماغ ا ل ع ص م ة وهذا من ا ل ع ص م ة و إ ل ا لو انت شكدت ا ل م ث ا ل ه اذا تلحق بسلمان ا ر ش د ي مع ع ي ا ت ش ي ط ا ن ي ة طيب ما هي شروط المعبر و ط الا م ع د يعبر ا ل ر ؤ ي ة الاول ان يكون تقيا صالحا لا ي أ ك ل حرام لان ا ل ر ؤ ي ة تعبر باطلاق ا ل ب ص ي ر ة واليقين وهذا لا يكونان لانسان م ت ل ب ه ب ا ل ز ن و ب وساخر و البشر تعبير ر ؤ ي ة مبني على, على اطلاق الايه ا ل ب ص ي ر ة على الفراسه ا ل ع ا ل ي ة جدا مو بلد انسان متفرس ينصح ا ل ف ر ا س ة بتيجي م ن ا ل ف ر ا س ة لان مراه القلب ليست ص ض ي ة ليس عليها بخار او دخان بل م س ق و ل ة ينعكس عليها ما, يعني ما, يعني ما ياتي اليها ينعكس إ ل ى داخل الروح وداخل عقل ا ل إ ن س ا ن فأصل في المعبر اصل في المعبر ان يكون ص ا ل ح ل أ ن الصلاح مرتبط باطلاق نور ا ل ب ص ي ر أ ن ت بتسلم على شيخ مثلا بيبص فيك كويس ب ب ص فيك كده ليه وبيشتري فيك ادم ده هو ب ي ص لانه ل ا ق البصيرة شوف ت يعني ولا يسلط ولا ولا من, من المعاصي اوعى الصراحين يعني و دبقى ك ا ا ن ل اطلاق ق نور البصيرة ده هيصلت ده نور البصيره ة ذ ا في ح ا ج ة الى قلب مسقول كالمراه ص ا ف ا ل م ر ا ة لما انت ت ع ك س عليها ب ح ي ث ه ا قدامك إذا بتبين صور الناس الي ل قدامها أ ل ي س كذلك واضحين خالص فيها طيب ا المرآة ل لو ل ع خ ا ر أو د خ ا ن أو عتمة هتأكس ليس ن ترى ش ء بذلك ي هناك إ ط ل ا ق لنور ا ل ب ص ي ر ة أ و ل ل ف ر ا س ة فبالتالي لن يستطيع أ ن ي ع ب ب الرؤى أ ب د ا شوف ابو بكر بيقول إ ي ه يعني إيه ستقبل الى الله تعالى واعيش بعد حينتين و إ ي ه ونصف تحس كده ان ا ل م ر ا ة ملئه في غ ا ي ة الجلال يعني ا ل قضيه خ ط ي ر ة جدا انظر مثلا للتعبير في ح ر ي ث ح ذ ي ف ة لما يقول و ا يا عمر بينك وبين ا ل ف ت ن ة باب يوشك أ ن يكسر قال يكسر يا ح ز ي ف ة م يفتح قال بل يكسر شوف مستوى المستوى、1. في بقى المعابل أبدا قال التاني لا ذلك يغلق أن في أحرى ف ب س أ ل ه ح ذ ي ف ة هل يدري عمر من الباب قال يدري كما أ ن ه يدري أ ن بعد اليوم غدا يعني عارف من الباب يعني عارف ان هو الباب كما أ ن ه يدري أ ن بعد ه ذ ه ا ل ل ي ل ة صبح ب ك يبقى نحس مستوى, مستوى واحد مستوى واحد في جلاء البصيره واطلاق نور البصيره يبقى لنا اخي أ الكريم ي ا ل ط و م الحلال والقول ل ل ح ل ا ل والقول الصدقه ا ق ص د و ا ل ج د ي ة وعدم الهزل والهرج والضحك والهزار المهزار يخرج من باب التعذيب اللي ع م ا ل على طول بيضحك ع ن التعمال و ع ن ا ل ب ط ا ر س او كثير الكلام في غير طائف في غير المعنى هذا يخرج على طول طلع ا من باب التعذيب ق ياكل حرام طلع طلع ولا لا طلع ا ل ك ز ا ب ايضا طلع لقرصه سلم اصدق الناس ر ؤ ي ة اصدقهم حديث اصدق الناس ر ؤ ي ة عن هون اصدقهم ايه حديث يبقى طلع الكذاب من ا ل م س ا ل ة خرج منها خرج الكذاب والمنافق والاخصام نسله كثير ا ل د ج ا ج ة و ا ل خ ص و م ة بين الناس يعني مشاكله كثير مع الخلق تمام لمن اداب المعبر ان يكون صالحا في ذاته ل ط ل ا ق ة نور ا ل ب ص ي ر ان يكون ع ان ل الرؤية م ا بقواعد يكون عالما بقواعد ا ل ر ؤ ي ة أ ن يكون امرا ناهيا في م ص ل ح ة المسلمين يعني قلبه على المسلمين ناصح المسلمين يخاف عليهم يعني, يعني يكتم ع ن ي ي السوء وينشر الحسنه ومن علامات المنافق المنافق إن رأى حسنة ن رأى ر ش ا والرأى كتمها يكتمها على طول. دي من علامات المؤمن أما علامات المنافق ينشرها والرأى طب طول على رأى سيئة سيئة حسنة دي يكتمها من إن و ل ي كان من دعاء ا ل ص ا ر ح ي ن اللهم إ ن ي أ ع و ذ لك من جار السوءي ان ر أ ى س ي ئ ة نشرها و إ ن ر أ ى حسنه كتماه يبقى جارك أ ن ت عملت الدينه وبتوسيم ه ا ي ب ق و ل ش ك ل ا ا ب د لكن لو حصل منه ه ي ا ه وانت ش د ت عليه ولك يبني منه إ ل ا داعما فيها وخلا و ا ح د ة بس, بس يفضحك عليه لكن كل الخيل الذي سبق لك سبق منك إ ل ي ه يكتمه فنبسون كان تعود من هذا الجار هو جار السوء فجار السوء إ ذ ا ر أ ى خيرا كتما、خلص. كل ما في الدين بياخذ وساك ولو هدت منك اي مكروه له ينشط ويفضح فلعلامه نفاق واستعاد منها أ ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم وهذا من سوء الخلق نعوذ بالله من سوء الخلق طيب هل الرؤى الصادقه لا يراها الا المؤمن فقط كما قال تعالى لهم البشرى في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل ا خ ر ة سال عباده بن الصامت كما جاء في ا ل ص ح ي ن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ص ا ما معنى هذه ا ل ا ي ة قال هي الرؤيا ا ل ص ا ل ح ة يراها الرجل الصالح او طراله يراها او طراله لهم البشرى في الحياه الدنيا ب ش ر ي ا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوه إ ل ا عليه المبشرات مبشرات تعرف انك صالح تشوف رؤى ص ا ل ح ة رؤى صالحه, صالحة تشوفها اذا هو صالح رؤيت له يراها او قرى له لم يبق ى من ا ل ن ب و ة إ ل ا المبشرات والرؤى من النبوه ة مخرج من مدارج النبوه لما ي ن ا ا ل كانت الرؤيه مخرج من مدارج ا ل ن ب و ة ل أ ن ا ل ن ب و ة محض فضل وغيب لا يعلم غيب لا يعلم لا ومحض فضل لا يتحكم في ه احد في ا ل ن ب و ة اطلاق واحد يقول لك انا عاوزه ب ج ن ا ب ك ي ف ليست بالاجتهاد ليس ولكنها محض فضل من الله تعالى وما ت ت أ ياتي و م ي أ ل ل ن ب و ة من علم وكرامات م ن ومعجزات هي مجرد غيب كذلك ا ل ر ؤ ي ة كذلك الرؤية هي غيب مطلق وليس ب إ م ك ا ن احد ان يتحلم ح ل م ا يقوم الصحيح يقولك ل انا عايز ا ش و ف حلم الف حلم كده يمكن اعرف اشوفه بالليل مش ب إ م ك ا ن لانها ي ل من مدارج ا ل ن ب و ة غيب مطلق غيب مطلق معجز لا ي ط ا ل و احد <تصفيق> لا يطول هذا المدرج احد مش حد يقدر أبدا يتحلم وده من حلم قال وسلم وده تحلم البشر ف يوم القيامة يعقد أن ي ن ع ت شعرتين ي ن من وما هو بعاقب لا شعره ف و يستطيع ن بندور يقول يوم الجميع يعقد والشعر اربطهم ما كده يعني من احد ل ل م ان لم يرى هذا من أكذب ب ا ا ل يتحلم ن أكذب الكاذبين الذي ح ل م ا لان م ي ر ه هذا كمسلم الكذاب كمسلم ل او في درجته ه يكذب على ا ل ل ه ت ع ا ل ى لان الحن هذا هذه الرؤى غيب وهذه الغيوب عند الله تعالى فكيف يعني تستشرف انت على الغيب و ت ت أ ل ى عليه وتقول انك رايت ولم ت ر ى ه ذ ه م س أ ل ه ه ا م ة جدا انتبه لهذه ا ل ن ق ط ة اذا في مسائل الرؤى اصدق الناس رؤيه ة اصدقوا ن حديث هل يرى الكافر والفاسق والمناجح ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا د ق ة هل يرى ا ي و ة نعم يرى للقوله ا ل ش ه ي ر ة قد يصدق الكذوب والكذاب ع ل ا ق و ل كذاب ولا احيانا, بيصدق؟ ها؟ أحيانا. و... يصدق نعم يعني لو زوجته تقول له عاوزين فلوسه ولا م ا معيش يكون فين ا ص ا د ق ما ش ص د قد ه وإمام ص ق قد يصدق الكذوب وقد يكذب الصدوق وقد الصدوق يكذب الصدق فالكذب محتمل وكذب الصدوق ليس عمدا ل أ ن ه كان عمدا فقد كذب هذه يعني ليس يقوله يقول يدعي يعني هذه لا يقصد عمدا فلان قل الله لا المسائل ما قد الجاهة هو شفته شفته رأى عارضا كذب فقد يكذب الصدوق وقد يصدق الكافر إ ذ ن الكافر والمنافق والمخلط قد يصدق الرؤيا يصدق الرؤيا و أ م ا م ن ا لهم رؤيا من رؤى الكفار لوشق و ص ط ي ح الكاهنين وهم ليسوا ب أ ن ب ي ا ء ومع ل اولياء ولا صالحين جاهلية ا ع ي في ا كهانة ء وسحر و م ذلك كذلك هذا الرجل ربيعه بن نصر جاهلي كافر ومع ذلك ر أ ى هذه الرؤيه ة رؤية طيب دي اول رؤية الكافر إحنا الآن بس أول إ ن يرى أ سبع ب ق ر ا ت ث م ا ن ي ق ك ل ه ن سبع ع ج ا رؤيا الملك أ د ي ت ا ث ن ي ن ش ق و صطيح و رؤيا ميعاد ازمه عزوه م ا ن نعم عبد في يوم نعم ا ع م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ب ع م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ا ل نعم نعم ن ب م نعم نعم ن ع نعم نعم ر ي السجناء ن م م ر و قادي خ ة قادي ثاني ا ل س مع يوسف صاحب السجن, السجن راه رؤيا كل واحد مراه رؤيا و ا ح د كانه يسقي ربه خمرا واخر كانه رأس خبز. تأكل ف... وكان يرى على راسه ن خبز ي تاكل ن ر ا من ا م ح س ن ن ي إ ذ ا ا ل ذ ي ح ا ل ل ه هو ا ا إ ح ن دائما يبدا هو من المعبرين للرؤيه اذا ن قد يرى ل ك ا ف ر قد يرى الكافر ا ل ر ؤ ي ة وتصدق ص ا د ق ة تماما طبعا جميعا تعلمون ا ل ر ؤ ي ة عزيز مصر مع يوسف عليه السلام مع مشهوره و معروف ا ل ر ؤ ي ة له م ش ه و ر وكذلك صاحب ا ا ل س ي د لما قاله احدكم فيفتي ربه خمرا حتى وفهمك أن ا ل تعبير ا ل ر ؤ ي ة ليس يقينا ف ع ل م أ ن تعبير الرؤيه ليس يقينا أ ن ت تعبرها وقد تقع كما عبرت تعبيرا صحيحا ولكن لا تجزم بهذا ا ل ت أ و ي ل ا د ع ي ن على ذلك من كتاب الله تعالى لما قال يوسف للذي ظ م أ ن ه ناجم منهما الذي ايه يبريدن التعبير لا ي أ ت ي ايه على ا ي ه على ا ي ق ي ن ما و ش د ه ن هيحصل ده ل أ ن الايه باسم ايه معرفه غيب يبريدن اظن ذلك أظن, يبقى هو أظن يفيد ب ق ى هو ظن ي اليه العلم اليقيني الذي يقتضي العلم والعمل فهذا الظن لا نقول هو يقين أ م ا رؤيه ع ت ك ه بنت عبد المطلب وهي رؤيه قبل م ع ر ك ة بدر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ي ع ت ر د عير أ ب ي سفيان بن حرب فراى ع ا ت ك ه رؤيه وخضعت بها فجاءت بالعباس بن عبد المطلب وقالت يا عباس لقد ر أ ي ت رؤيا أ خ ش ى على قومك منها فاخبر الوليد بن ع ت ب ة ابو جه عليهم اللعنه ج م ي ا فراى العباس يطوب بالبيت فقال يا أ ب ا الفضل إ ذ ا فرغت من طوافك ف أ ت ن ا تعال في م س أ ل ة م ه م ة فلما فرغ من ط و ا ف فجاه قال و ا يا عباس متى ظهرت فيكم هذه ا ل ن ب ي ة أ م ا اكتفيتم ب أ ن ت ن ب أ رجالكم حتى ي ت ن ب أ نساءكم يعني ا ل ن ب و ة ظهرت في رجالكم وحتى في ا ل ن س و ا ن كما طبعا عند اسمع وصف العباس له كان رجلا حديد اللسان حديد الوجه حديد البصر حديد ا ل ط ب ع خليته كده ي ت ق و ل ل ه ازيك ا يشكلك حديد في نوع من الناس كده ما يعرفش ينجريه هو كان كده حديد البصر حديد اللسان حديد الوجه حديد الصوت ب ر م ل ه كان جسمه خفيف ولكن صوته زي الميكروفون صوته ع د ي ب وما ر أ ى م س أ ل ة إ ل ا وعلق عليها ب ا ل س و ء بطبع وهذا يدلك على أ ن ه ليس أ ح ب الرجلين الذي دعا لهما اللهم عليه ل و س اهد ل ل احب الرجلين, الرجلين اليك عمر بن الخطاب أ و ع م ر بن الشام وكان أ ح ب الرجلين ا ل ل ه تعالى عمر بن الخطاب ل أ ن هذا من ص ب ا ع اخلاقه ا ل س ي ئ ة كانت مجريات اخلاقه ا ل س ي ئ ة يعني اعرفها الالحاد و... ب د ي ا والبادي ق ض ي ة خ ط ي ر ة في حياته ولذلك ما... متى ضربتكم هذه النبيه أ م ا اكتفيتم ب ث ن ب ؤ رجالكم حتى يتنبا نساءكم قال ما هذا قال الرؤيه التي تعرف قال ليس هناك شيء قال فمضيت وتحدث ا ل و ا د ي ب ا ل ر ؤ ي ة فقالت عاتقا ل أ خ ي ه ا العباس كيف تسمع من هذا الفاسق هذا الكلام ولا ترد عليه ازاي تسمعه باجتماع وانت ساكن قال فقمت لفوري ذهبت إ ل ى البيت لعلي أ ق ع به ل أ ن الرؤيا كانت تقول يا آ ل غدر قوموا إ ل ى مصارعكم ل ث ل ا ث يعني بعد ث ل ايام ث قوموا تموت قوموا موت قوموا لمصارعكم لثلاث قال له شوف يا عباس انا ه ن ت ظ ر ت ل ت ث ايام لو لم تقع الرؤيا سنكتب على الكعبه انكم اكذب اهل بيت في العرب قال فلما قصدته فاذا هو قام مسرعا الى البيت قلت ماله لعنه الله لما راني هرب وهو المشاكل جار على بره فاذا هو سمع ملم ما أسم أعلم اسمع كنت تفكر مني ولكن بعدما ولكن الحدث قال ملم ما ما ما الناس قد هرعوا الى ما هرعوا اليه عرف عرف هرعوا حيا يجروا ما ناس بضنضم فوجدت هرعى طبعا、يجل. واذا الغفار وقد جذع انفه يعني ج د ع أ ن ف ه جدعَ, أنفه. جدع أنفه يعني أنفُه شق الانف يعني اقولك ج د ع بعيره اقول يعمل ا ف ي ايه ج د ع الانف يعني كان ح ت ه ا ل ط ر ي ه دي يعني س ب ا ل ع ظ م ة وكان ح ت ه ا ل ط ر ي ه دي ج د ع ه ا ج د ع أ ن ف ه د ه نوع من ا س ت ع ج د في ا ل ك ن ي س ة في العصور الوسطى في عصر الاندلس ما كرهوش تاريخ الاندلس صنعوا والهصر المسلمين في الاندلس ا جذع الانف طب وفي ا ل و د ن ايه صوم <تصفيق> <تصفيق> <صفيق> الاذن صوم بالصاد صوم اذنه و ج د ع انفه طب وعمليه بطنه وبقر ا بطنه تمام يبقى بقر ا بطنه و ج د ع انفه وصوم اذنه و ع م ل ي ف ع ايه س م ل عيونه ن ه سمل ع ي يعني خزاجها يعني اللي هي فجعه ع ل ا وميه ة ايوه لازم تعرف ا ل م س ا ي خ انك هتقراها في الكتب فلابد أ ن تعرف الفروق في هذه ا ل م س ا ي خ ت ق ر أ ق و ل ك على ف باب التعذيب اقولك جدع انفه وصرم اذنه وثمل عينه وبقر بطنه فقال ا ل ل ط ي م ه ا ل ل ط ي م ة محمد ما ي ر ع ب سفيان فخرج الناس ووقعت الوقعه كما س ي أ ت ي ك ان شاء ن الله نبقى بعد ب حين وطول في الليل شوي وفي أ ر ض ا ل م ع ر ك ة الجهم بن الصوت بن المطلب ا بعد ما باتوا ليله فراى رؤيه ق ا ل و م يا جماعه الروح احسن أ ح من رواحه قد عذب بن رواحه كان احلى من الناس قال له هلك رايت ك أ ن ثارثا جاء الينا و و ج أ في لبه بعيري هذا اللبن ل ما كان ا ل د ب ح وهو يا قطع شنية جدا. قطع شنية جدا. البعير بيذبح ياه د شنع ج د ا ق ط ع شنيع جدا ايذبح ز ع ي ر يذبح ولا ينحر اما يلي بيذبح ا ل ب ق ر ة و ا ل ش ي ة هذا يذبح ز ي ما اختلف في العش ليختلف ا فصلي لربك وانحر فصلي لربك وانحر ده آ ي ة م ج م ل ة حد يفصلها هي آ ي ة م ج م ل ة وتفصيل في آ ي ة اخرى ان صلاتي ومسجد ومحياي وماتي ل ا رب العالمين دي آ ي ة م ج م ل ة ودي م ف ص ل ة ك أ ن ه وجي في لبته لبى اللي هو المكان اللي ايه الترقو جنب اترقوه ل كده على ط و ر تمام ه ا مكان نحر البعير نحره ان يضرب في منحره يضرف في, المنحر. في, في المنحر هنا. اما الدفن سيكون في الودج الودجيه كين؟ اللي هما هم اسفل اليه هم الدفن يعني اللي هو قاطع القاء النفس ولكن البعير في اللذه فاخذ يشخب دما فدخل الدماء كل خ ي م ة في العصق يبقى دي بتطبق على رؤيه ة ي عاتقه دخلت ايه صوبه كل ايه ف ي يعني قتيل في كل ايه ها يعني خ د م ن الصغر ن ص ي د من كل منها وكذلك في كل العسكر دخلت ا ل د م ا ن صاحبنا عزبه رحله ابو جهل قال له ده ر ؤ ي ة و ح ش ة ويلا نرجع قال له مين اللي قال قال الجهم بن الصادق ا ل الله ن ا ز ي ثاني ببني عبد المصطفى ام ضيبه ب ن ه ي ت ن ب ه و كله يبقى كلهم انبياء ولديك ا ت ن ب اني ا ا ن ل ه اصلا منين ولا منين ل قال لما ر أ ى عثره على بعيره الاحمر قال ان ي ك و ن فيهم خير ففي صاحب البعير ليه؟ الاحمر يعني هو ده اللي ايه ق ل ب ه على الناس ي ق و ل و ا م رجعوا يا ج م ا ع ة ابو سفيان مفيش ا داعي الحرب ه ن غ ف ر بعضنا ليه المهم وقعت رؤيا كما رؤيا الكفار ووقعت رؤيا عزيز مصر كما هي ووقعت رؤيا صاحبي السجن كما هي تماما تمام. وستقع أ ن ا بماهد ل أ ن رؤيا شق وسطيح ستقع ل أ ن ه ا تدور على محور تاريخ ا ل إ س ل ا م كله و س ن ق ر أ ه ا على مهل ونفسر معنيها أو تلاصم أو معنيها قدم على الملك سطيح اولا واسمه كما هو مكتوب عندك ربيع ا بن ر ب ي ع ا بن مسعود وسمي سطيحا لانه كالسطيحه ل لأ لو ا ي د ولا رجلين هو عباره ا ل ع ل م ا ء و ض م و ض م يعني حته لحمه قطعه من اللحم لا يجلس ولا يعرف الجلوس الا اذا اغضبته ي ن ت ف ق زي البالونه شفت البالونه بيقالها جرم وحجم تقع في ا ز ا ي لما انت ت ن ف ق ه ا بيقالها حار لكن لو انت اخرجت الهواء منها يبقى ع ب ا ر ة عن اي سطيح تبقى على الارض هو كذلك اذا ع ربطه ا ن ت ف ق انتفخ وجلس يقعد بقى يجلس ويجيله بقى للجن بتاعه او ل ر يخبره من الجن ي فجاءه اولا سطيح ربيع ابن ر ب ي ع قال له إ ن ي قد ر أ ي ت رؤيا هالتني وفضعت بها فاخبرني بها ف إ ن ك إ ن أ ص ب ت ه ا أ ص ب ت ت أ و ي ل ه ا لو أ ن ت تعرف أ ن شفت ي يبقى اعترف تاولها قال أ ف ع ل ده م ت م ك قال ر أ ي ت حممه خرجت من ظلمه فوقعت ا ب أ ر ض تهمه ة ي ت م و ض م ي ن عندها ه ا في تهام م ت ه ا من ا ل أ ر ض المنبسط وده يقول لك النبي التهامي صلى الله عليه وسلم أ ي من ت ه ا م ة ودفع رسول م ز ا ر ع تمام ك ل ي ل ة إ ي ه ت ه ا م ة و ا ل ت ه ا م ة ا ل أ ر ض ا ل م ن ب س ط ة بين جبلين الوادي يعني يبقى أ ي أ ر ض ف س ي ح ة م ن ب س ط ة بين مرتفعين يبقى يسميها ايه تهم تهم تهم أو تهمة بأرض تهمة فوقعت ب أ ر ض تهمه طبعا بين صنعاء الواجب تحت صنعاء وجبال اليمن معروف الواجب فيه السد تهمه والجبال الاعاليه ا ا ل ل ي كانت حولها السد تهمه ف أ ك ل ت منها كل ذات ج م ج م ة فقال له الملك ما ا خ ط أ ت منها شيئا يستطيع هي دي ب ا ل ظ ل م هي دي ب ا ل ظ ل م رايت ح م م ة خرجت من ظ ل م ة والظلمه هي اليه البحر و ا ل ح م م ة ا ل ر أ س السوداء يعني ي خ ذ ج الى احباش السود شوهم يقول د ف ع ن ا ماشي فاذا هي ا ل ن ي ن ده جيرنا ل ض و ب ه من البحر يعني سواد في سواد حممه اللي هو رؤوس ا ل ا ح ب ي ش لان ر أ س ه سوداء او هو اسود ي أ ت و ن من البحر ي أ ت و ن من البحر ده هو كده بيدلك ي م س ا ف ة ايه قبره الحبش ا هجوم الاحباش عليه ى اليمن قبره ا وحادثه فيه ونحن خلاص على وشك ن أ ت ي اليه يبقى جم ع من البحر ل ي ظ ل م ة يبقى ر أ ي ت حمما خرجت من ظ ل م ة ف أ و ق ع ت ب ا ر ض ت ه م ة ف أ ك ل ت منها كل ذات الجمجمه يعني سيكون هلاك للعرب على ايدي هؤلاء الاحابيش الذين سيتون في المستقبل فقاله الملك ما اخطاف منها شيئا يا سطيح فما عندك في تاويلها هتاولها يديه اسمع ب ا ب بيحلف قال احلف بما بين ب م ا بين ا ل ح ر ت ي ن من حنش لتغبطن أرضكم اربكم ل ل ح ح ب بين ما ا ي ي ن ن ى ج ب ل ن حنش و الحبش ن للأنواع من أنواع السعرين وده علمي. يعني ش يسمى يسمى علمي وده ا ث ا ن ليس هو على الحنش ا لهذا النوع ا ا س م من ل و ز ف ا ل ح هو القاتل ا ل ف ت ا ك من الثعابين ن ل ل الفتاك ق ا ت و ذ ل ك كان يسمى بعض الناس باسم حنش كحنش الصنعاني مشهور جدا حنش الصنعاني له روايه م ع ر و ف فهذه ا ل ت س م ي ة تدل على يعني انه شريد الافعوان او شريد ا ل س م ي ة ف أ ح ل ف بما بين ا ل ح ر ت ي ن من حنش ل ط ه ب ط ن ارضكم الحبش وطبعا خلبات من سجع الكهان خلبات من سجع الكهان فليملكن ما بين ابيا الى جرش, جرش. وابيا ن على اسم واحد من ابناء نوح عليه السلام قولي دي اسماء اسماء البلدان جميعا بغير منازعه في أسماء رجال. هي اسماء رجال يعني مصر على اسم مصر ابن النظيط ابن القط مصر ابن النظيط ابن القط ويقول ك اقباط مصر لانهم من ابناء مين ش و ق ا ل الجاهل يقول ك الاقباط ا ل ج م ا ع ة يا خ و ا ن الاقباط يا ع ن ج م ا ع ة النصارى ده ت س م ي ة غ ب ي ة يعني بيقول ه ا ل ل ت ع ب ي ر غبي جدا في م ع ر ف ة التاريخ لان القط ب هم أجدادك. اجدادك رجل من ابناء سام ا بن نوح مصر ابن نظيف ابن القط ب ابن سام ا بن نوح كذلك افريقيا على اسم ا ف ر ي ك و ز ابن القط ب ابن سام ا بن نوح ايضا كذلك دمشق كذلك صنعاء كل الاسماء اللي قدامك ا و ه تسمع ي خ و ا ن ا تقول لك ا ل أ س م ا ء لاتعلل ونص و ه ت ش و ف مع م دار الاحاديث و ا ل س ي ر و ا ل ت ا ر ي خ ه ت ش و ف بقا الاهل بتاعتها و ه ت ك و ن و ا ض ح ة جدا ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ك تمام زي إ ب ر ا ه ي م مثلا قولت دايس هنعمله ايه اقولك ابدا ده معناه اواه حليم إ ن إ ب ر ا ه ي م ل أ و ا ه ربنا وصفه كده واسماعيل أ ي الذي يسمع فيه الرب اسمع يا ايه كل ا ل أ س م ا ء لها معاني و م غ ا د فقال له ما بين أ ب ي ن إ ل ى جرش وابين في الجنوب وجرش عند ايه قرب الحدود ا ل س ع و د ي ة فقاله الملك و أ ب ي ك يا ص ط ي ح و أ ب ي ك يقسم ب ه ب أ ب ي ه من اللي اقسم م ر ة ب أ ب ي ه والنبي ع ب د ل ه ا ل ز ك ي ر استمع الكمبيوتر اضغط على زرار يبحث لك الباحث بتاعك في الكمبيوتر يجيب لك م ن واحد م ر ة م ص سعاده اكثر بابي مين عمر قال ليه؟ لا ه ل تحلفوا بابيكم لا تحليكوا فيقول لك انت كان مشهور فين في الجاهليه ة هذا الملك لما يقول ويا ابيك اذا كان قسم ماله مشهور في ا ل ج ا ه ل ي ة ان هذا لنا ل غ ا ئ ف هذا شيء ي غ ي ر كيف تستعمر البلاد و ت ض م ر موجع فمتى هو كائن دخلنا ب ق في الحكام العرب امتى ذ ه هيكون افي زمان هذا ان ب ع د ه بزمان اذا كان في زمان يبقى هينغص ا ل س ع ا د ة وينغص الهناء اه على مصدقت ن ج م ا ع ة واوعيه هيجي اللي يطير تمريدي هيزرع على الصحيح م س ت و ع ب ي ن ولا والله صايمين افي زمان هذا ام بعده قال لا, لا بل بعده بزمان هيص اطلع بصديقتك هيص براحتك اسعد بما حملت د ه مش زمنك دا زمن غيرك اطمن ش و ي ة بل بعده بحين اكثر من ستين او سبعين ي م ض ي ن ا من السنين سجع الكرهان خلي بالك يعني وطبعا لانه مش م ت أ ك د ستين او ايه سبعين قال شباك السؤال مرتاح هو كان اول فكر على قلبه هو وهو ا ل ه ش ي ل فبدا ي س أ ل بقى السلس بقى الصحفي اللي يدوم ش يده في الميه ا ء ب ق و ل ل ويشيله م ك من ل ام ق في ع ن ن ي و ا ل ن ا ن ثم يقتلون ويخرجون منها هاربين زي مجم ا ر ج ا ع قال ومن يلي ذلك من قتلهم واخراجهم إ خ ر ج ه ده إيده هذه م من البصل إلا البلاد ا على ل ويقتب في صحيف ستحرر ف ا ل ل ف خ ا ا ر و م د د في ب ل ا قال يليه إ ر ابن ديازم اسم أبناء من من نحايف عدم يخرج عليهم وعدم لرجل من أبناء اسم عدن من أبناء, نوح. أو من ابناء اسماعيل عليه السلام عدن ومديا من ابناء اسماعيل فعدن نزل في الجنوب ومديا جاء على حدود مصر مديا الذي هو في سيناء يبقى ذ ا واحد من ابناء اسماعيل عليه السلام عدن ومديا ن و م مديا هناك على حدود بلاد مصر وعدن في الجنوب ف ل ا يترك ا ت ي منهم بليمن ا قال ف ا ي دو م ذ ل ك من س ل ط ا ن يا مين ق ف ى هذا ا ل ب ص ل ا ل م غ و ا ر ه ي ح ك م ع ل ى ط و ل خلي بالك ودايما م ص ي ب ة الحكام ببصر مسلسل طول الحكم وياهم ع ت ا ن ه ي ح ك م ل ح د ا ن ه ي ح ك م ع ل ى ط و ل ت ق و ي ت زعلي م ا ت خ ك ف ت ر ة وتنش ل ا خ ه وفيني ش و ع ل ى ط و ل و ل ا ايه ا ل م و ض و ع ب ي س أ ل على ما ي ع ك ر ه و م ا ي ر غ ب ه ودائما يعني كما, كما تقول العرب المرء مخبول تحت طي لسانه يعني تعبيرك بيبين مكنون ذاتك ونسمو العرب عربا ل أ ن ه م يغربون عما في أ ن ف س ه م يعني بيعبر عن اللي فيه بوسط موبطنه بدن يبش يدوم وحرر المفوض يدوم أفيدوم السمار سلطانه ملكه ما أم من أم قال ذلك ده ده يابد ينقصر ينقصر ينقصر أبد قال لا بل ينقطع قال ومن يقطعه اكيد ة أعلى أكيد شيء أ ع ل ن ذلك قال نبي ذكي ي أ ت ي ه الوحي من قبل العلي ما شاء الله شفت تاريخ تاريخ التاريخ تاريخ وتاريخ النبوه ازاي واحدة العرب الإسلام الرؤية الوحيه العلي كله على على كله على قبل عنه يبدو بيدور محور محور محور يدور محور رؤية يأتيه من هذه ويديك عن التوراه واسرائيل بتجري ى الوحي الصفه ديا ة تحوط جيوش ك د ي س العلا ء بالقدس ويقتلون يهود من ك د ي س العلا ء أ ن ت م أنتم, أنتم ك د ي س العلا ء أ ي الذين جاءوا الوحي من قبل العلي سبحانه دا بالنص, بالنص. عند هدم المسجد وبناء الهيكل تحوط جيوش ك د ي س العلا ء من قديس ا ل ع ل ا ء أ ن ت م أ ي أ ص ح اصحاب ب القرآن أ ا ل ق ر آ ن كلام تجده في الكتب ا ل ق د ي م ة انظر لمعنى هذا ك ل ا م ي أ ت ي الوحي من قبل العلي و ق د ي س العلى اي ا ل أ م ه ا ل م ق د س ة التي قدسها الله تعالى على ا س ن ة ا ل أ ن ب ي ا ء وهي م ق د س ة في كل الكتب السابقه ة ف س م في والإنجيل. كديسي العلا. كديسي العلا. المحرفين والإنجيل قديس قديس واليهود التوراة العلاء العلاء خطها الجماعة النصارى بقى قالوا نحن لما قالوا النبي إ س ح ا ق وليس ا ل إ س م ا ع ي ل عمال كل ح ا ج ة عشان ناخذوها لهم مثلا بالبوق وبالدلاع الرب س ي أ ت ي ويحمل ك د ي س العلا فوق السحاب و ثم ت ن ط ر السماء نارا تهلك الكفار وبالقصير المسلمين واخذ هذا العيج يسا السلام ذلك عليه يشيل يعني النصارى وكذلك وممثلات هوليود وتحفظوا ب ش ك ا غ و دول معاهم فوق السحاب ياخد دول م ع ه فوق وكذلك دول بقى ا د ي س العلى ممثلات هوليود وغانيات نيويورك ويتم تمثل النار على المسلمين لهم الكفار طبعا والعكس هو الصحيح وده من عادتهم في التبديل والتحريف ونحن لهم بالمرصام سواء في العلم أ و في السلاح يا الله、تعالى. قال وممن هذا النبي منين بدا النبي ده يا ترى ا ب ن م ي ن بحفظه م ن ا ل كويس اللي من وصته ل النبي ده طبعا ده هو تنفس الصعداء عرف ان المسجد مش ذ ق ر ه عصره يبقى ي س أ ل ايه بلغته ولا خلاص الرجل يعني ايه الازمه ب ت ح ت ه تفك يفك ع ل نفسه ويتكلم زي م عاوز وممن هذا النبي قال رجل من ولد غالب ا بن فهر ا بن مالك ا بن النضر يكون الملك في قومه الى اخر ا ل ض ه ط ا ل ا م ة الاخيره انتم الاولون الايه الا الاخر و ن في جزيني يبقى الاول الاخر الاولون دخولا في الجنة. تغلق الجنة الاولون. الاخرون. اي اخرون في تغلق عن كلهم الزمان وفي الموضع وفي التاريخ. جزاك الله خيرا الملك في قومه لاخر ى الدهر يعني اذا هذه ا ل ا م ة لم تنتهي الذين يريدون ان يقضوا عليها لم يقضوا عليها ده هذه اخر ا ل ا م ة وهي التي ستقوم عليها الساعه والتي سيظهر فيها الدجال والتي سينزل عليها عيسى اذن هذه ا ل ا م ة لا تنقضي ابدا ملكي لاخر ى الدهر حتى ت أ ت ي الريح ا ل ط ي ب ة ف ت أ خ ذ المؤمن من تحت اباطهم تمام قال رجل كافر بقى ما بقى ب ي ن و ن ش ب ا ل ب ق ا للدهر و ه ا ل من آ خ ر الله يعني وفيه ن ه ا ي ة هل ا ل د ه ر من آ خ ر قال نعم يوم يجمع فيه ا ل أ و ل و ن والاخرون يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه ا ل م س ي و ن شوف ت ر خ ص المنهج قال ح ق ما تخبرني كلمة الدولة قال نعم والشفق والغسق والفلق إ ذ ا اتسق ده بيجيب له شيء من المشكاه ب ي ط ل ب ه كده إيه طمرتين من ايه ل ج ر ا ب ب د ثمرتين من الجراب بيقول ه خ د نعم م ا ا ج ل ش بقى بنابين ونجران إ ي ه و وقاعد يحلف بالكلام الثاني والحنش لنا قال له لا خ د بقى عشان ا ل ي ه دي م ل ا س ب ه لي ده م ل ك ن هذا ا ل ع ل ا ء و و ح ي من ق ب ا ل ع ل ي يبقى خ ا ك منطقه منطقه م ن ف و ق ه منطقه منطقه منطقه م ن ط ق ا ل ف ط ق ه ل ى ا ل ت م ر ط ن م ا ط ن ب م ت ك ب ه ل ح ق ث منطقه م ع ط ق ه م ق بعد منطقه منطقه و ش ط ق م شقه ل ا ن ه شقه انسان له ايد و ا ح د ة ورجلي و ا ح د ة وعين و ا ح د ة ونص دمعه <تصفيح> اسمه كده شق صفيح يبقى صفيح والتاني ايه عود واقف عود رجلي و ا ح د ويدرع واحد, واحد. شق ولكن كهنه الامم كانت في ح ا ج ة ا ل ي ه ك ث ي ر ا ك ا ل ح ا ج ة اليه ما كانش ف ي علوم غير ه ل الا ا مع هؤلاء فيقدم عليه شيء فقال كقوله لصحيح تمام ولكن نوح في ا ل ع ب ا ر ة زي مسلوب البلاغي كده التنوح في ا ل ع ب ا ر ة ولكن بيؤدي لنفس المعنى واخذ بدر فاخبره لينظر يتفقان ام يختلفان فقال نعم ر أ ي ت ح م م ة خرجت من ظ ل م ة فوقعت بين ر و ض ة و ا ك م ة ا ل ح ل ا ف ب ق ى بين ر و ض ة و ا ك م ة تمام وتركت ا ل ايه بين ا ك م ة و ف ه م ة ارض س ه ل ة ر و ض ة و ا ك م ة نفس المعنى نفس المعنى ولكن تعبير ايه يعني يدور على ن و ع ا ل ع ب ا ر ة ف ا ك ل ت منها كل ذاته ي ن س م ة كل ذاته ن س م ة يا تاكل الناس اي تهلك البشر قال فلما ق ا ل ه ذلك ع ا ر فانهما قد اتفقا طبعا ما جابلش ده ماقابلش ده تمام زي ما انت بتروح كده عند الجمال حذائب ما فيش حد يدخل يجاوب ويوديه ويجيب واحد تاني م ا ج ا ب ل و ش عشان ما يدلوش نفس ا ل ا س ل ة و ي ق و ل له قال ايه واخد ب ل ك عشان ما يتفقوش واخد ب ل ك لازم يبقى ايه في ايه بمساله كده عشان نعرف الكلام الصحيح ولا لا او فعلم انهما ل قال اتفقا فان قولهما واحد الا انها صحيحا قال وقعت في بارض ت ه م ة فاكلت منها كل ذات جمجمه وقال الشق وقعت بين ر و ض ة و ا ك م ة فقال الملك ما ا خ ط أ ت منها يا شق شيء ب ا ل ط ب ط زي ما قلت فما عندك من ت أ و ي ل ه ا اولها ي بقى طيب هو اتفق في ا ل ر و ح نشوف ا ل ت أ و ي ل هل يتفق و ا في ا ل ت أ و ي ل قال احلف بما بين الحارتين من انسان خلي بالك وسلب لغه ا ل ك ه ن ة وسلع الكهان اختلف من هنا الى هنا احلف بما بين الحارتين من انسان لينزلن ارضكم السودان هو جاي السودان هو جمع نعم برضو ي ن ع م جم جم طيب السودان ص ف ة يا استاذ تمام السودان ص ف ة لما لوناس من ه ي ا ت ه م و ش ك ل ه م السوائل اسم ج م ع السودان ا ل ل ي ه م ي ه السوديات فما سميت السودان الا ل ص ف ة ي اهلها الا ل ص ف ة ايه ده انت هتاخد كثير تحديثنا م ا ش ي ي في ا ل ب د ا ي ة ف ب ي ت ع د الدروس يا عبدالله ش ب ك ل خ ر ي ط ة ر ج ى بعد ما تخلص الدروس دي تلاقي العالم انعيد لفراسك واستقام وبقي على ا ل ج ا د ة تمام ا كل المعلومات عندك في موضعك ر ا خ بالك حسنك مرتاح نفسيا ومنضبط تمام ي ب ق السودان اسم ليه اسم ليه لصفه ناس سوء سموهم سودان من السواد من السواد فما سميت السودان إ ل ا لسوادي أ ل و ا ر ي ن أ م ا ا ل ح ب ش ة كل بقى ا ل م ع ل و م ة دي من د ا ر ه المعارف ا ل ع ر ب ي ة والمعلومه غ ا ل ي ة ف ا ل أ ح ا ب ي س عرب أ ق ح ا ح عرب أ ق ح ا ح وهم من من أ ب ن ا ء حبس بن كوش ا بن حام ا بن نوح أ ب ن ا ء حبس حبس حبسي من أ ب ن ابناء ء ح م أ ب ن حبس بنو حبس, حبس بن كوش ابن ه ا م ا بن نوح وضي سميه ة الحبشة ووطلق ل ع ي ا ذ ل ك في التاريخية المصادر القديمة ا ل ح ب ش ة ويرجع اصل ا ل ت س م ي ة كمجال في د ي ا ر ة المعارف الاسلاميه ة ل ا ما تكتفيش في دروسك بالمراجع تكتفيش دروسك المعتمدة كل مكان, كل مكان توصل كل أرض. داناتك توصل ارض لقلاص حتى تصيب اهدافك في مقاتلها اه واصل ا ل ت س م ي ة كما جاء في دائره المعارف ا ل ا س ل ا م ي ة الى قبيله ة عربية ي قبيلة حبشت عربيه ة ا لما ا ج ر ت ن هي ا المعظم الصعيدة الجفس ل يا مانيين ط ب ا اللي ا ع ع ش في البلدين يعرف ان فيه البلدين ان ت ش ا كابر جدا في الالفاظ ب الطباع ه في وفي وفي المعيشه فذل من الجماعه ا ل نهار السد فعبروا البحر تسمى حبشت عبرت البحر ا ل أ ح م ر م ه ا ج ر ه من جنوب بلاد العرب واستقرت في ا ف ر ي ق ه ا و بالتقريب كان ذلك في ا ل ف ت ر ة ما بين القرنين السابع والعاشر قبل الميلاد ولم يطلع القرن الرابع الميلادي حتى غلب اسم ا ل ق ب ي ل على ا ل م ن ط ق ة بكاملها غلب اسم اله ق ب ي ل ه ع ل ا ل م ن ط ق ة بكاملها <تصفيق> وهم يسمون اليوم باثيوبيا وتسمى اليوم باثيوبيا وهي كلمه إ غ ر ي ق ي ه ومعناها في ا ل ل غ ة ا ل إ غ ر ي ق ي ة اي ذوي ا ل ب ش ر ة المحروق يعني برضو سوء ذوي ا ل ب ش ر ة المحروق اثيوم ك ل م ة آ ث ي و م ب ا ل ل غ ة ا ل إ غ ر ي ق ي ة بمعنى الوجه و ه و ب س الوجه م ح ر المحروق وكان بها ا ق ل ي ة ي ه و د ي ة ح ب ش ي ة تسمى اسمه ايه الفلاشه س م ه ايه يعني الفلاشة طيب عاوزة جايزة م ما ا انا عاوزة الفلاشة الفلاشة يهود يهود يجبلك يهود هو ك ل م ة الفلاشه بمعنى ا ل ا ق ل ي ة اي ا ل ا ق ل ي ة ا ل ي ه و د ي ة تهجير ي ه و د الفلاشه وشبق و ا ل خ ط أ الشريف في الاعلام و و ج ه ه الاعلام و ا ل ص ح ا ف ة عشان تعرف ان الامر ا و ص ي بين غير اهلي الناس ب ت ا بتقول لبعضها ومشي ب ق ر ا ص جهل مريع في كل مكان ولذلك انت بترى فيد الشيخ الدكتور الشيخ انت عباس ربنا يعني بترى فيد محمد يمتعنا بكتاباته كان له كتاب اسمه اني ارى الملك عاريا <تصفيق> انت ترى كل م ث ق ف ي ن عراه بغير علم ولا ث ق ا ف ولا في يهود الفلاشه يعني يهود الفلاشه كانه جنس كلمه فلاشه في معنى اقليه ل أقلي ل ق من الناس وذلك وضع الشيء في موضعه هو دا العدل وعدم وضع الشيء في موضعه هو الظلم الظلم هو وضع شيء في غير موضعه لكن مذيع او صحفي او كاتب جاهل <تصفيق> طبلوا ه له ط م و و ه إ ذ ق له وطرمنوا ه أجهل ي ع ا ل له م فاكرين و ل قلتها لابد طالب البعث محضرة ا ا إ س ي يكون أ ع ل رجل العالم م في و أ س رجل في ا ل ع ا ل م وأقوى رجل في ا ل ع ا ل م ي ت ح د ى الخلق جميعا ي ق وهو اجهل معاوز التفاوض ي ي ل ا ل ل ي ي عاوز ت من الأدب م ن الدوام ح ي ة ل م ي يجيلي ة هنا لابد تكون اعلى ر أ س علم في العالم تفاوض اعلى الكوادر ا ل ع ل م ي ة في اي مكان ومن هنا كالكوادر ن الاسلام تفاوض رستم ايوه روح يا م غ ي ر روح يا رابع اي واحد لان اي واحد من دول كان يقدر يعمل ايه يفاوض من ا ل ر أ س هنا ك رغم انه هنا ل ي س رؤوس ولكن اي واحد فينا يصلح يفاوض ويعرف قضيته لانه تمكن من العلم تمكن ترى لكن ان تفاوت هؤلاء وانت جاهل فضايح ش فضايح فقال ن ا فضايح ف احلق بما بين ا ل حارتين من انسان لينزلن ا ارضكم السودان لقد عرفنا السودان صفه اناس فليغلبن و على كل ط ف ل ة البنات هو طبعا من التشكيل خاطئ طفل ة صغيريا و ل م ل ك ن ما بين ابيا الى ن ج م ا و أ ب ي ن م ع ر و ف ة بلدت بلاد اليمن في حضره موت ونجران سيطور عليها ر ا ح ة ق ض ي ة معا ن إن شاء الله بعد دروس الفيل في ق ض ي ة يهود نجران وحديث مسلم ل و الغلام الذي ذهب الى الملك وتحداه من الجبال وهذه في شمال بلاد اليمن أ ي في وسط بلاد ا ل ج ز ي ر ة تماما يعني سألوكم أغامك هذه、أغلامك. فقال له الملك وابيك اشق ان هذا لنا لغائط موجع فمتى هو كائن افي زمان ام بعده قال لا بل بعده بزمان ثم استنقذكم منهم عظيم ذو شان ويضيقهم اشد الهوان قال ومن ا هذا العظيم الشان من د ا طبعا تنوع العباره مع نفس الايه المعنى غلام ليس من ا ل د ن ا ء والحقاره لا يعرف الحقاره كله ك ر ا م ة بيتقطح ك ر ا م ة بخر ي و كرامه ة ك د عنده نبانه وشرف تحطيتك على جلده、كده. تعطيك نبانه و ك ر ا م ة وشرف لا يعرف ا ل د ن ا ء ولا مدني مدني والتدنيه هو الصفات التي تجمح الضعيف هذا عون المدني اي جمع كل صفات ا ل ر أ ي صفات الضعف في ا ل ر أ ي وفي الجسد وفي ا ل ح ي ا ة ضعيف مدني ليس بدني ولا مدني يخرج عليهم من بيت ذي ز ن فلا يترك احدا منهم باليمن قال افا يدوم سلطانه ام ينقطع قال بل ينقطع اسمعوا لنا ا ل ل غ التانيه برسول مرشد ياتي بالحق والعدل بين اهل الدين والفضل يكون الملك في قومه إ ل ى يوم الفصل قال, وهل؟ قال وما ه ل قال و يوم الفصل ه وما اليوم دا قال يوم ت ج ز فيه ا ل و ل ا ة ويدعى فيه من السماء بدعوات يسمع منها الاحياء والاموات ويجمع فيها بين الناس للميقات يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات قال ح ق ما تقول قال اي رب السماء والارض ما في الشرك هنا لندعوه للتوحيد لندخل لندخل شوف مناسبه من تمام ا ل إ ح ك ا م في ص ن ع ة ا ل ك ه ا ن ة يعني بيحط اللفظ في لازم معناه اي ورب السماء و ا ل أ ر ض وما بينهما من رفع وخوف انما أ ن ب أ ت ك ب ي الحق ما فيه أ م ض والامض و ا ل ش ك أ و الريبه او, الريب أو كذا فلما علم ذلك ر ب ي ع بن نصر كعادت اليمن جهز أ ب ن ا ئ ه زي صاحبنا ا ل ت ع ل ي السد ل ى م ع ن م ن ا ل ح ي ل ة وساقهم الى بلاد الشام إ ل ى بلاد الشام أ ع ا ل ي قرب بلاد ث ا ل ث ولذلك المنذر ابن عمر بن المنذر من أ ب ن ا ء ربيعه نصر اي الذين رحلوا من بلاد اليمن يريدن الشوان و ا ل أ و س والخزرج كل هذه ا ل م ن ط ق ة من أ ب ن ا ء اليمن إذن اليمن هي البوتقة هي لكن انفجرت وغزت بلاد العرب جميعا يبقى اصل العرب من بلاد اليرم م من ن بلاد اليمن الغساسينة يعني و ا الحيرة في ن ان عمان بن المنذر الغساني من أشلاء ربيعة ابن نصر من يعني من إيه؟ من نسله من ابناء كان نهاية ه هذا اشلاءه ايه وهذه الرؤية تبين وتوضح نهاية الظهر م اشلاء اي ربيعة طبعا تبين الرؤية الرؤية وتوضح تحكي تاريخا او كما على قولهم هذا يعني موجز الانباء وفي القادم اليكم الانباء بالتفصيل يبقى الرؤيه دي هنفصلها د اليوم القيامة الرؤية د الحاضر الى يوم ن القيامه د ر س ا ل ا د م ع ن ي شرح هذه ل اول ر ي في ة عتبة ن ع ت ت ب ا ا بداية ايه الرؤية الى أ ن نهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقاتل معه الغزوات ده هذا إ ن كان في العمر عمر وطارت بنا حياه ة وطبعا بأصل م ن ج المنهج منهج وانتوا تكملوا فأنتوا فهمتوا وكيف ودي واصلها هو ولكن وأنت إذا هذا القضية القضية ينتهي يعني ميت كتاب ترسيل حتى تصل مبتغام كيف يكمل ذلك ابدأ. وعلى ذلك ليس على وعلى واصل إلى ابدأ يعني انشرع وفرع شرح وفي هذا كفايه والحمد لله رب العالمين